المرحلة الثالثة أو الثانية مرحلة التعليق والتنفير وهي مرحلة يزيد فيها أصحاب التنظيم والفكر المتطرف العيار قليلاً كما يقال فيستخدمون طريقتين طريقة التنفير وطريقة التعليق أقفد بالتنفير، التنفير من ولي الأمر، من المجتمع المسلم، والتعليق بهم، بجماعتهم. فيبدأون من أساليبهم نشر مساوئ المؤسسات الحكومية. تجد بين عامة الناس انتقاد للمؤسسات الحكومية، بل سب. فهذا يتكلم في مثلاً بلدية، هذا يتكلم في الهيئة العام والشهود الإسلامية والوقافة. وهذا يتكلم في الشرطة وهذا يتكلم في الجيش هذه المؤسسات الحكومية هي بمثابة ماذا؟ أركان الدولة فإذا سقطت هيبة هذه المؤسسات الحكومية ماذا ينتج عن بعد ذلك؟ سقوط الدولة لأن هذه كلها هي التي تحرك لكن هم يدقيقون النظر ويكبرون المجهر على بعض الأخطاء التي توجد في هذه المؤسسات وتنشر وتبث منها في مسألة التنفيذ اظهار المجتمعات المسلمة على صورة أو بصورة ظلامية جاهلية على صورة ظلامية جاهلية فيصورون للأتباع الذين تعلقوا بهم في مسألة التخدير يصورون أن هذه المجتمعات أصبحت مجتمعات جاهلية فساد عن فيها الجهل وعن فيها الفساد وعن فيها الظلم وعن فيها حتى يتصور أن هذا المجتمع مجتمع ماذا؟ دامر من أساليبه في مسألة التنفير اتهام العلماء المعتدلين والفصل بينهم وبين عامة الناس اتهام العلماء المعتدلين بأنهم عمالة بأنهم أذلة بأنهم ليس لهم سلطة يتكلمون على هوى، يفصلون بينهم وبين عامة الناس، يقولون لاتباعهم هؤلاء العلماء لا يصلحون لخطاب لخطابكم أنتم، هم يخاطبوننا نحن ونحن نخاطبهم، فأصبح الفصل فصل بطريقة ثانية يقول هؤلاء فقط ينفعون في الحيض والنفاس ودخول الشهر وخروج الشهر، أما مسائل الجهاد ونوازل الأمة فهو لا يعلمونها. هنا العالم لو تكلم لا يجوز الخروج لا يجوز الخروج ما حد يسمع له ليش لأن صار تحويل وفصل منها اتهام الحكام حكام المسلمين اتهامهم بأنهم مضغوطين أنهم عندهم ولاء خارجي أن عندهم عندهم حتى أيضا هؤلاء الاتباع ينقطع منهم حبلان نجام. حبل النجاة حبل النجاة في الدنيا الارتباط بالعلم بالحكم وحبل النجاة في الدين الارتباط بالعلماء من أساليب ذم من يحث على السمع والطاعة لحكام المسلمين فالذي يحث على السمع والطاعة لحكام المسلمين ويقول أنزم الجماعة هذا دسيسه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه لماذا؟ حتى يقطع الطريق حتى هذا ما يصل تأثيره على هؤلاء الذين أثرهم عليهم منها من أساليب في هذه المرحلة تقرير أن الدول وهذا مهم أن الدول متفرقة أن العالم الإسلامي دول متفرقة فلا جمع لها ولا حاكم لذلك أتى من أتى في تويتر وقال الدولة الفلانية ليس لها حاكم شرعي وهي دولة مجاورة لدول الخليج ليس لها حاكم شرعي والحكومة التي فيها ليست شرعي لماذا على مبنى هذا أن هذه الدولات ليست لها حكم وسيأتي أن إجماع المسلمين إجماع المسلمين على أن هذه الدولات أو الدول متسات فيها الحاكم مسك فيها الحاكم يسمع له ويطار الآن صار تنفير من ماذا من المجتمع من الحكام من العلماء من أهل الخير أتى الآن الطريق الثاني وهو التعليق بيان محاسن الجماعة وأن هذه الجماعة التي هي في الحق متطرفة هي جماعة رجولة وجماعة حق وجماعة أنه لا جماعة إسلامية إلا جماعتهم لماذا؟ لأنهم قرروا أن هذه الدول ما فيها جماعة ولا فيها حاكم مسلم إذن أين الجماعة وأين الحاكم المسلم؟ عندهم في القيادة إثبات أو من أسباب التعليق المبالغة في إظهار النصح وإنكار المطلق وأنهم هم أهل الحق الدعوة إلى الحرية المطلقة الدعوة إلى حرية مطلقة دعوات إلى حريات مطلقة في كثير من الشيء حتى تجدونها في في بعض مشاهد الكرتون الذي ينظر إليها أو لا تنظر دعوة إلى حرية مطلقة حتى لا تكون له للأب سيادة على الولد فضلاً عن الولي الآمر فضلاً لأنه عنده حرية مطلقة ولا لحد له عليه آمر أو سلطة أو سيادة ترسيخ السمع والطاعة لقائد أو للقيادة وللجماعة ترسيخ مبدأ الجهاد غير الشرعي في نفوس المتأثرين هذه مرحلة يصير عند المتأثرين ما يسمى عندهم عند هذه التنظيمات المتضرفة ما يسمى بالانفصال الشعوري الانفصال الشعوري وهو وجود الجسد مع جماعة المسلمين الحقة لكن الانتساء والولاء والفكر مع الجماعة المتطرفة أعطيك مثال أيضاً لعلي عشماوي آخر قادة التنظيم السري لجماعة الخوان المسلمين قال حدثنا التاريخ عن أن التنظيمات والحركات الباطنية الب... الباطنية الفكر والاعتقاد مثل جماعة الإخوان المسلمين بكثرة الشللية يصف منهم فيهم شلل يعني عاطق وكثرة الدسائس والمؤتمرات بغ... بغيت السيطرة والقافز على معاي مراكز القيادة وإحكام السيطرة على الأخرى